حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم جزؤ إني أنستنا رم دعني آتيكم منها بقباس أو أجد على النار هدا فلما أتاه نوديا إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها ما مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خبها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه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 ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على علي إذ تمشي أختك فتقولها هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تطر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا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 قال فما ربكما ياموشا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرى الذي جعلنا نكون افضل مهدا وسلك لكم فينا صبرا وانزلنا من السماء ماءا فاخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئرِنها منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآبى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 من خلافو ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنتم في جذوع نخل ولا تعلمون أينا أشد عذابو وأبقا قالوا لن نأثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا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 ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدَّعَمِرَ الصَّادِقَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار وانني لغفار لمن تاب وراما لو عمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئك على أثري. قالهم أولئك على أثري. وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. رجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم قضب من ربكم فأخلفتم موعدي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَنْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّابِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ فُوَى فَقَالُوا هَذَا وإله موسى فنسى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرّه ولا نفعه ولقد قال لهم رون من قبل يا قوم إنما فدنت به وإن ربكم الرحمن، وإنا ربكم الرحمن فاتبروني وأطيعوا أمري. قالوا لَنَبْرَحَ لن عَلَيْهِ عَاقِفِينَ. قالوا لَنَبْرَحَ لن عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى.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 كذلك نقص عليك من أبائ ما قد سبق وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنَ الَّذِينَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِرُ يَوْمَ قِيَامَةِ وِزْرَى قَالَ دِينَفِيهِ وَسَأَلْ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 يعلم ما بين أيديهم وما فلفهم ولا يحيطون به علمًا وعنة الوجوه للحين قيوم وعنة الوجوه للحين قيوم وقد خاب من حمل علمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُونَ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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بايه من رب او لم تاتهم بينه ما في الصحف الأولى ولو ان أهلكناهم بعذاب قبرهن قالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبر أنذل أن ونخزه كلن مترابصون فترابصون